الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة على رسول الله العبيين وعلى آله وصحابه الجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى مدين وبعد في مادة الملل والنحل ما دلنا نواصل حديث كتابه تلبيس ابليس للجوزي عليه رحمه الله والذي صنفه في الكشف عن زيف اهل البدع الذين ينتسبون الى الامه امه الاسلام في دائره قول النبي عليه الصلاه والسلام وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وذكر انه السلف يعني صنفوا كثيراً في هذا الحديث لأنه طبعاً هذا الحديث أصلاً هو بيقرر من هو على الصراط المستقيم في آخر أيام الدنيا الحديث ده طبعاً نطلب السلف الأمة صنوا فيه مصنفات كثيرة من قديم الزمان وإلى ومن هذا ما زال العلماء يصنفون في فقه هذا الحديث لأن الحديث يتكلم أصلاً عن الإنسان الذي سلك الطريق الذي بعث لهم في اخر الزمان وفي في وسط اناس يدعون انهم سلكوا وهم ابعد ما يكون ف زي ما ذكرنا انهم يعني يعني اختلفت التصانيف فعندنا كتاب اسمه درسناه امس درسناه كتاب العقيده الواسطيه ويتع صنف لتقرير جزء من الحديث وهو قول بعث الله الا واحده وصار له ابن الجوزي وغيره في يعني ال... في معناها كلها في النار الا واحده واكرمت سيد يعني المكتبه الاسلاميه يعني ذاكره بالمصنفات من قديم الزمان في الرد على المخالفين احيانا باسماءهم واحيانا على وجه التعميم و ذكر ان المصنف يعني ابتدى كتابه بالكلام عن اهل السنه معالم معالم الفرقه الناجيه يعني اتكلم عنها في بدايه شنو الكتاب اتكلم عنه بايجاز شديد عن معالم أهل السنه وذكر بابا في التمسك بالسنه وقفنا عنده وفي حسن الترتيب قبل ان يبدا في الكشف عن اهل البدع بيتكلم في زمه البدع والمبتدعين في مجاد النصوص قبل ان يدخل في شنو في يعني التفصيل في في من هم هؤلاء الناس بيتكلم اجمالا عن شنو في زمه البدع البدع البدع وفي زمه شنو المبتدعين على وش التعميم استناداً على النصوص وبعد ذلك يدخل في الكلام عن المبتدعين في باب الفراق البون الحريفة نواصل في, في هذا الباب من قطع من الحديث بعد أن وقفنا مع مجموع من الحديث قال اخبرنا ابن الحسين إلى عبد الله بن مشعود نصرف النظر عن الشرط كجبا للزمن الى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على الحوض ولا يختلجن رجال دوني فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما حدث بعدك اخرجه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم عليهما رحمه الله وطبعا الحديث جاء بلفاظ يعني متنوعه في الصريحين وفي غير الصريحين المسند في يعني صريح بن حبان وغيره دي مع يعني الفاظ متعدده و يعني الحديث صحيح اصلا طبعا الفاظه متعدده وذكر هنا روايه الصريحين وطبعا معنى قوله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض الفرد هو الشاب يعني انما سيدنا يقول انا اشبقكم الى شنو الى الحوض اي انه يسبق امته عند الحوض وفيه دليل ده في مقام ما كان نحتاجها نحن الان في مقامات تربويه يقول لك يعني في فكر المساله ان الانسان الذي يسعى لعمل عن عمل ويشتركوا معه فيه اناس ينبغي ان لا يتغيبوا هذه التواجد في المواعيد يعني ده منحتاجه بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لحياة العملية الان الموظف طبعا مشغلينه عشان يطلع الجنسيات مثلا وقال لهم فمسلمينه مكتب بتاع طبيع دكتور هند مواعيد يأخذ اجر معين المواعيد الهند الناس بيجوا ونخشوا ونبرجوا عشان عنده مغراض فتلقاوا يداخر والحديث ذا بيفيد هذا المعنى انه وحروف ما يداخر يعني تلقاوا يداخر عارف ويجي على كيف طبعا اني مثلا بقال بزقوا مع الحوض لهند واطلا في ناس عندهم اذن اشعوا من الحوض هم شيرو كتب لهم ان اشعوا من الحوض ناس من اهل الجنة وعشان ما يداخل عليهم قال بذبوككم يعطل الناس ساكن ناجعين دوميزين شب الحوض قال بذبوككم الحوض انت تعرف انت انك يعني غرض ايه يعني انك يجي تزع ونص وشجاكم باكفير صف وعليهم جدهم بعد افتر تفتر انت واستعبلي الناس دي اذا شغولوا معاك انت لقل ليه قال مفروض طيب اذري تزبق الناس دي شده مفروض المغظف ولا لا دول بسوا يسبوا الناس دي كلها بعدام اصلا وع اصل جاء في الوظيفه دي ويرتبط بخدمه الناس وعنده حقوق مفروض يبقى ادري يسبوا الناس دي كلها مش لما ان الناس هي اللي قافه تصبوا ويضحك حد فين انت وبعدين بعد كده كمان ده له حاجه والله مرتجي كمان وثق فدي كلها بلاغه فدي مقامات تربويه تستفاد منها احكامني وفق في الاحاديث انه الذول الله المرتبط بعمل بشؤون بتاعه الاخرين مفروض يجي يشرب ويجي بدري يعني لما برطكم على الحوض اي اسبقكم الى الحوض الحوض طبعا الحوض الذي خص الله فيه بقول ان اعطيناك الكوثر الرسول قال انا بتكلم على الحوض قال ونهر اعطانيه اعطاني الله عز وجل بعد يتكلم عن عصري في بعض الروايات وقال اشد ضياض من من الثلج واحلى من العسل وقال من شرب منهم أبداً. بلج منه شربه لا بعدها ابدا الحوض بيجيب منه ده عسل له والناس في جماعه محتالين تدخلوا في الحوض والله صح جماعه محتالين يا بيرع بن يوم قالوا هم الختنيه كفايبه بالنا جوه في البلد دي اترك يو العاده التركي دخلوا لي مرجو دخلوا الشيمانيه وقالوا احنا اولاد النبي شالوا الاراضي بتاعت الشاييه كلها شالها فيقول النبي يا اخو لازم انت مستغرب انت حد النبي ولا انت حرام ده معقول يكون ابن النبي انت بتغري الناس دي طب تقولوا ابن النبي فما ماقولوا قالوا البلد كلها كل خرطوم لغايه الخرطوم ده كانوا الاثنين بيسمعوا لبيت اولاد المهدي واو ولا هذا البغل عم شفتش الخطوط دي 3 4 حقته وده بيش بدين ان ده عمل فيها المهدي المنتظر جلع الجوع بتاع الدشت ورسها اولاده وده جاي جلع الاراضي كلها والاراضي تروح مع عليك كمان دا طول الحط والجفايب بتاعتهم قال الحوطه بتاع بتاع بقول المرغني في القصير بتاعته الحوط حوطه بايه وجدي والدلوكه لكن الشراب بيجي قالوا الحوض حجد الرسول لكن قالوا بكل رغف بلقي بلقي تجي انت ختمي بلقي ما ختمي ما بلقي لانه قال في الكسورة بتاعتهم ونسقي كل من جانا يصفقه كل من جانا يعني ما جيتهم تختمها بلقي ما يبقى انت ختمي يديك انصار رسولنا لا لا بابل نسقي يا لا لا عجبوك انت قائلا جمرة خبيثة كمان الحوض الحوض كمان استلوه استلوه, استلوه. اتفق من حق انا بعرف تشي بعض العطاله ده بوضوح شديد جدا لو هتشارك في الدعوه بقى تاخذ تلف وتدوروا بتتكلم عن الناس دي اللي هدير الناس تضيع الدين وليه هم مصرين يضيعوا وي زمان لهساء يبون دوي ده شبكه بتاعت مجرمين فهمتها بتاعه يعني بدع وضلالات يلعبوا على الدين والامه ما مبسوطه بيوم وما لازم يشبعوا انه اذا انت سكتت راجل لهيان اللي بيتكلم عنه راجل يا جماعه الاخوار المسلمين دول شبقتهم بياكلوا المحل ثاني ده راجل عنده مواس برضو شغل بتاع الشريعه او مشريعه وده يركب في في الكرسي وبعد ده تعرفي الغفل بالغف والغلط يتموا للكلام انه وينضغ وانت تمشي عنه وما هنمعش ولا غفلت باسم الشريعه الله ابو لابن وكوا بلاوي وكل واحده في شريعه بتتاكل حق الناس انت مصابر انا جامد وتايه ودي كلوا في عيبه لكن ده اتفق انه بينات المفاص علي باسل الله قال انا فرطهم على الحوض وليقتل جن رجال من دوني وفي الروايه الثانيه قال يوتا بجماعه من امتي وذا خطوفا تعت تعت قوله يوتا بجماعه من امتي اعرفهم باشعار الوضوء والسجود وناديهم على اهلهم فبينما هم كذلك استهدت الملاحظة وتأخذهم الى ذات الشمال ويبقى بقية الحديث فأقول يا رب أمتي أمتي أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما حدثه بعدك فبيبقى يعني في فقه الحديث إنه في الناس يقول لك أنت بتتكلموا في أمة محمد ليه والله صحي يجيقوا أحد فهم يعني لا يتكلموا في أمة محمد أمة محمد أمة مرحومة والله صاحبك الاخو المسلم فليادي الباطل وبعضه يقول لك يا ما اتكلم في الامه الاسلاميه هم ولا دعوه دين يعني الحديثه قال بيخليها يتكلم في الامه لانه في بتاع البدع الرسول اتكلم عنها وجب علينا وما دام يتكلم بكلامه يبقى لازم يتكلم عن هؤلاء الناس يعني ما ضمن اصلا ان تيجي الناس انت بتكلم يبقى لازم ان تتكلم عن شرو عن هؤلاء الناس بنص الحديث ولا تكون انت بقى صعب منال طيب كان حديد يقرر انه الامه فيها مجرمين بالدليل قولي امتي امتي جماعه دل امته عارفهم بيعثاروا السيول والوضوء يعني جماعه دل بيصلوا رسول الله بيصلوا عشان ما تقول له ياخذك صلي وعمل لهم شوف بيصلي انا انا عمل لك توصل لينا هذو بيصلي وبعدين ما في يجنبنا دوليجا بيتعبي ما صلاه بتخليك إن الآن تصلي ما تتكلم فيه ما تصلي تتكلم فيه ما تصلي تتكلم فيه كل واحد الكلام الجريمة ما تختم الجريمة وبذلك قال لا يختل جنة والاختلاجه هو الانتزاع والأخل بقوة لا يختل جنة يعني هو ابن هذيهم وتختل جنة رجال رجال طبعا بتكلم مع رجال رسالة المهمة صاحب البدع فيكونوا ماشين يختلجوا يعني الملائكه بتشيلهم بقوه بعد ان قدم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه للشرب شنو من حوضه الملائكه بتغتليهم بتاخذهم بقوه وتحولهم الى جهنم وذلك ان تاخذ بالك للرجال دولي وفي روايه من امتي في روايه شنو من امتي يعني وده معناه يوريك انه يعني الكلام في امته وجرح جرح الكثيرين في امتي على وش التعميم او على وش التخصيص كله له ادلته في الكتاب وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي وبيقول فاقول يا رب اصحابي اصحابي لما تاخذون الملائكه انا بعد انا ما اعرف جيدا ان الملائكه لا يتصرفون الا وفق الامر الالهي لانه الذي اخبر عن ذلك لا يعصون الله ما امرهم فعلونه ما يمرون فلذلك هو اصلا لا يتكلم مع الملائكه يعني ما هو كلامه ما بيتكلم مع الملائكه بيتكلم مع مع الذي امر الملائكه وبالتالي لما تحولهم الملائكه الى جاب شبال يفاجئ الزقور قال اقول يا رب امتي امتي اصحاب اصحاب يقال لي انك لا تدري ما حدث وما حدث بعدك وده في دليله ويخفى الوقت يبقى اقول سحقا سحقا بعدا بعده <تصفيق> والحديث ده دليل على ان الرسول ما بعنا بالغيب لانه قال له انك لا تدري بعد شو بعدك واصحاب القياد الفاسده يعتقدون ان شيوخهم يعلمون الغيب احياء واموات يقول لك حيوا بعيد اسمعني صح غيب والياك اللي هو ابو الشيخ طلع زي ما انت عارف السوق ور ومين تقول انا ما هو كمان يقول لك لا, لا عارف اي حاجه يا جماعه ده عارف حاجه ده عارف حاجه حاجه ماهودي المشكله ده بتاع الكلام ده مثلا فيبقى اذا كان ما سلم وده مش بس هو بيطوع يبقى في صوره بيقول لك حديث يا حديث ملفق انا مدرس اجليه بعدين في الشبهات اتكلم عن الملغط ممكن يوم تتكلم عن الملغط تذكر الحديث ده انك اللي هتدري بحدث وبعدك يجو معلك واحد اخو مسلم وهذا صوفي يقول تكلم الممتحدث و لكن في بعض الملاحظات جعل الحديث وهو حديث ملفق انت معرفته بشكل جهزاته و بياليك كلامك ان معرفته شو بها عشان بعد يتكلم تاني تجهله ولا قبل يتكلم هو عارفه بقى تقول شبه عارف بقى تقول عليه اذا اخريا والصبره ده مش هنا في مروه عندنا بعث لنا انه قال يعني بيقول حياتي خير لكم من مما مماتي وماتي خير لكم تورض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حبيت الله وان وجدت شرا استغفرت الله لكم الله يرحمهم المرحومه الاعمال بتعرض عليه وماذا يريد انك العاده زي ما حدثوا بعدك لو اصل هو يتوقف عنه الأعمال ويستغفر للمسيئين كما يقوله التجانيون والمصوفة يبقى الحديث ده ده الدنيان يعني فدهك حديث ملفق يعني الحديث الحديث مجذوب كما ذكر علماء الحديث ممكن تلقاه في السلسلة ضعيفة وتراجع لناه في السلسلة الضعيفة لعبانية في المجلد الثاني إنه حديث ملفق لو أحد جاء بلك أنت تكون عافظ حياتي خير لكم وما ت يقول لك الأمة دي مرحومة رسول قال اعمالكم ميتين قال تقرض عليه اعمالكم جوا فإن وجدته خيرا اعمالكم ميت كويتا حمدت الله الحمد لله وماشيبه وإن وجدته شرا استغفرت الله لكم معنا الجنة الجنة غلاز. ما فيه <تصفيق> يا عمي يا عمي غلاث وانا مضمون وكل كذي متلفيق ومن الضائر يعني انت فاهم كلامي؟ فانا ذكرته هذا من باب الشيء بالشيء يذكر والحديث اطلب ملفق لكن ممكن يجيه لك واحد تشوفها على ذلك تكون عارف عشان اي واحد يجيب لك في الصف يجيب لك في الصف ونجاهد لاي عاطف اخو مسلم تكون عارفه تقول في شنو وبين المادة دي ذاتها صوفي ذلك يقول شنو شوفها تشنو لازم تعرف الشوهاد وعشان تقدب تدافع على الاسلام عنه ما اعتقد انه تدافع عن ملاجا بل اجد ما فينا شغالين ضده وما بتدافع عنه بالعض لانو عضلات مابتقدر عليهم دي الكتات دي جامع كله ضدك انت والله هم عاول بوليسة بوليس هاي يقول لهم دوها يمتعي مشاكل هرحب تعفلوه مئة تساعة وعشرين بقول لهم مجرمين والله يفعل فانت لما انت تكون معاك الحجة خلاص المهم تكون سليم بعد ذاك فتاك فيك مئة تساعة وعشرين هالدوق عالي نقول انت ذاك مع الاسلام على بصيرها في الاس بي فهموا الكلام ربنا بهديهم انت فاهم كلامي فايبقى يعني أنا يقول سعقا سعقا وقال له إذاك لا تذري ما أحدثه ما أحدثه بعده الخبر الثاني قال في أخبارنا محمد بن أبي القاسم إلى يعني أبي عمر الشيباني إلى عبد الله وهو من التابعين قال يذهب الدين سنة كما يذهب الحبل الحبل قوا قوا وده بيتكلم ان ده ده من ده من من جماعة تابعين طبعا هل السنه ده مصطلح بدا بدري لما ظهر شلون البدع طبعا المصطلح ده في في اغلبها سلم ماضي هل السنه وهل البدعه الامه كلها طب عقائد من قديما كانت يعني امه واحده وكان التميز بها في في الامه في باب مهاجر وهاجر وهاج انصاري ده الحاصل لكن صوفي قال ما في قال كان في الامه لما النبي عليه الصلاه والسلام ولما الصحابه قال هو في في كلهم امه واحده مسلمه لكن في مهاجر وفي انصاري لكن يعني صوفي صوفي ما في صوفي ده ما في قولوا اصلا ما في صوفي هو عايز يقول لك الصوفه طبعا اللي ثاني كان بنغش في القصه دي ذات بيروت قال غرما عايش مع صوفيه كان في كلام بذلك او في المجلس ثالث اما كان في العج صعب الصوفيه وانما هذه الصوفه دي لا تقال ما كان انهم مناجي ما كان انهم مناجينو بالبراغ يعني دليل على صوفه انهم فريق في براوم كده ده قالوا ساكنين بس والله ساكنين ما عندهم ما هو بالمدينه فكانوا ساكنين الصوفه هي عباره عن سقف في مسجد الرسول قالوا بنمو فيه والصباح بيشتغل قالها كل حال الدين بيتكلموا من جوازه والفتوى بتاعه ده الرجل مبني على فكره ان الدين الناس بيحاربوه بيحاربوا اهله لما قال لك يذهب الدين سنه سنه انت فهمت كلامي يذهب الدين سنه سنه كما يثاب الحبل قوه قوه ف اورغ نحطاب بيقول في الحديث ويرفع بعضهم لا تنقذونا او على روايه في مخاطبه الـ الـ الامه لا تن لا تنقضنا عرو الاسلام عرو عرو ويرجع بعدك يعني الضبيطه تقولوا اي انتم ايها الامه الاسلاميه عرو الاسلام عرو عرو يعني شريعه شريعه كلما انقضت شريعه تشبث الناس بالتي تليها والله صحيح في قضوة شوية شوية يتنصلوا منه ناسهم الدين بيحاربوا أهلهم أصل ذا كلام نبي شخص أسلم الدين بيحاربوا منه قالوا إن أخوة وطمم أخاط عليكم الأيمة هل بظلين عشان كده أهل السنة الناس دعيبوا عليهم الناس المادرة سلمنهج ومليك يتكلم علي اليهود والنصارى ويتكلم علي الملحبين وبيروا إنه ما في خطر يعني شو؟ من الداخل في هم ده؟ اجاك دي دي كويس انت بالتلفزيون برنامج ولا في الراديو هذه الحلقه مخصصه في حمايه هذا الدين وهذا المجتمع المسلم من الخطر بتاع القنوات الفضائيه وانت اللي بتحمينا منك ولا انت مستهبل انت ما في خطر هنا وفي اخطر من الاجابه بتاعه الكوثر يجي يقول لك وقت بدائل يجي يقول لك بدائل لانه في, في في وجود البدائل كاذات الكوثر مثلا يعني خير بديل هل ترى دي بيه خشبك انت مستعمل دي القضية ذاتة دي البلوة ذاتة وقناتها ودي البلاء ذاتة فشوف الدين يعني بيحاربوا اهله زي ما نبع السلم قال وبعد ذاك بيقول لك اول هن نقضا الحكم بكتاب الله تعالى اول شريعة بيقول لك الحكم بكتاب الله تعالى بعد ذاك قال يعني واخرهن نقضا الصلاة واخرهن نقضا وصلاة تفكى مسلم اصلي الحل ده سايفتيك وغيره يعني عاد انا ما اصلي اكتر بيربي اصلي وده معاك مسلم عادي ويستحمى والله يستحمى وياكل برجر وحاير هذا حائر ايه ده ثاني كاين نفس المسلم انت بتستعب انت ما بتصلي وبعد ما عندك اي قضيه معلش لا من لبس كلمه توحيد تكون مسلم كذا فشوف يا اخي الموضوع يعني ككلام التابعي واضح انتقل المصلي ل وده برضه منهج بيرد على الناس اللي هما ببيعوا المنهج قال بيقول لك يا اخي يعني انا بسمع اللي ده وبسمع عليكم انت الناس اللي بتجي يقول لك والله انا طبعا يعني ما ناف يعني عندها الحجج دي كلها أنا مش اسمع ليدك ليه ناس عبد الحي وكده واجيكم انتوا بابا الناس دي ما, ما, ما فاهم حاجه ولا ماشي امشي اسمع ليدك وما ما بدك تسمع وين انت مستقبل ما بتجمع لا هي عاطف الموضوع السلام عندهم هالبدعدل عندهم ديل مرضالين بيعادوا حتى انت مش متابع من بتع علينا من ابرات كده دي معروفه بتعمل مني حسابك في قوانين بتاع زي صحه انه تبعد من المرض دهاني ده الاخطر من المرض بتاع والله بيعادوه كذاكر وبعدين ده كانه وقايه وقايته امراض معروفه تتبسط في حجمه تديك يديك حظه المهم ده عندك ولاكوا غير لكن الوقايه من من الامراض بتاعه المبتدئين انك انت ما تجمع لهم ما ما في حجله ضد المبتدئ لا جدل ضد المبتدئ ولا كده فالال الوقايه انه بيذكر قال اخبرنا اسماعيل بن احمد الى عبد الرزاق عبد الرزاق الشيخ امام احمد قال كان طاوس طاوس ابن تلاميذ ابن عباس جالسا وعنده ابنه قاعد مع ابنه فجاء رجل من المعتزله المعتزله ده اللي في القضاء اللي بكلمك عنها هو كده فتكلم في شيء بدا يتكلم عن الاعتزال قال فدخل طاوس مع اصبع. اصبعيه في اذنيه وده عالم مش مش جول ثاني طاوس ده عالم يعني والمبتدعين بدري قبل ما ثبتت لله وكده ولا ده دخل اصبعيه في اذنيه وقال لابني يا ابن هاي ادخل اصبعيك في اذنك يا ابن قال له قفل لفل لفل لفل لفل ببعض جوة ما تقول له يا ابن اسمع ليه واشوف الحاصل تشوف شو انت متعب والله يديوك فيك مغلب بكلمتين يخليك لفل صينية قال حتى لا تتمع من قوله شيئا فان هذا القلب ضعيف القلب قال له يا ابن ضعيف لان القلب سمي القلب من تقلبه فاعدر على القلب من قلب وتحويله فهو ضعيف يعني عشان كده بعتلم كان بيها ده الله هو ثبت قلوبنا على دينك ثم قال اي بني اصدد قلت لك سدد يا ابني فما دال يقول حتى قام الاخر سدد سدد سد قال له قلت لك ما فرق تكشاف العقاية ما افنان دي الوقاية نحن بنعرفها ليه انت ما تقول ليه اللي هي ما هل هو ما هسمع منه امش هسمع منه والله اذا عادل انت مستعبه قلت لك ما هاتنش دي على السلفك ولك ما هاتسمع منه في الخبر التالي وحدثنا قال حنبل اللي هو ابن حنبل الى يعني الى الى الى سفيان بن عويس سفيان عالم كبير من كبار علماء التابعين قال قيل له ان هذا يتكلم في القدر يعني ابراهيم ابن ابي يحيى قال له يا يا يا سفيان ابراهيم ده عنده قدريات في الكلام في القدر انت فاهم قال اركو اركو الناس امره وشال الله له العافيه قالوا بكيو ده كلموا قولوا يا حياه يا جماعه ايه يا ولد ما من الحكمه والجيم السلف بيقول لك بقى ده منهج عندهم ان لازم تعرف ريشو تعرفوا الناس على ما لازم لازم تعرف ما ممكن تت يعني عينك للمنكر وعينك عشان كده حتى بترقل قال لا ترحمون عن ذكر الفاجر بيسني بتملعزينه كده اذكروه باسمه حتى يحذره الناس لازم تكشفه في بعض الاحيان لازم تعرف الانسان تعرف باسمه لانه باتبعه بده يقول يعني خطر وبعدين لو ما وريته للناس ما يعرفوه يعني فهمت وذكر قال حدثنا صالح قال ودخل رجل على ابن سيرين سيرين ده مفسر الاحلام من كبار التابعين وانا شاهد الراوي ففتح بابا من, من ابواب القدر فتكلم فيه بدا يتكلم في شيء ما القدر تواقدي في القضاء الله. فقال ابن سيرين اما ان تقوم واما ان نقوم يعني قال له بشوف يا تقوم انت ولا انا بقوم لا بس واحد ما بقعد ما بقوله معاهم بابي يسمع اصحاب البدع وبعد ذاك ذكر الخبر الاخر الى سعيد ابن عامر الى عن سلام بن ابي مطيع قال رجل من اهل الأهواء لايوب ايوب ده مرضوم كبار تابعين وكلمك بكلمة قال له ولا نص كلم <تصفيق> والله هل تفعين ده كده أقول تلك قال له ده أخلي ما تكلم قال له ولا نص كلم مافين ده عند بل... زمنك وتقول لي همشي هسمع عليهم هسمع عليهم شنو إيه اللي تكون معارفه ده موضوع تانع إذا انت معارف مع أخبارك العلماء والثقات معلش أنا بتكلم عن المجتمع السلامي يعني العوام يمكن يكونوا معارفين بيقول جون مسكين خالص على اي دول نظم يتفرد بعالم اي واحد بقى جايبها يا جون دي ناس في الراندي الوه والله انا كنتلك ما عارف حاجه لكن انت عارف الحاصل وعرفك يعني الشقاق من الذين هم ادرى منك بمنهج المبتدئين تبقى يا ابني الله تسمع ليه ما تقول لي انا مش هصلي معاهم سافر ايوه والله انا معاكم لكن بمشي اقوف الليل هناك في جبره ليه وقال لي انه صوته جميل. قلت له لو انت متابل؟ ما في جرب. القران ده وحتى القران راته قال قول القران ما اتلفت عليه قلوبهم فاذا اختلفتم فقوموا يعني حتى قراءه القران بعض البدع ما بتجوز. هو القران فاضي؟ هاي البنات على دي ذاتها انت بتقودك في النهايه الى بحبه هذا الانسان. عشان كده حتى شريف المبتدئ ما تجيبه في نازل تلقاهم وكيلكين بيجيبوا الاشرطه بتاعه مين محمد عبد الكريم وجماعه بيقول لكم القران الصافي قران صافي ما تجيبوا لانه عند قران صافي عندك اشدال قان انت مالك مع ما في سلفيين بتاع قران صافي لو مالقيت طبعا جاب لكم ثاني لو مالقيت ناس بتاع قران صافي ثلاثين عم يجيب بتاع محمد عبد الكريم يبدا ابو دعاتي ال ال الامر فوق زي ده تضابط الشرعي اللي كنت ما تعرف تقرا قران اصلا وما في وسيله الا تسمع من ال منذ قد ما قام بيقدر بتقديره لكن الأطل إنه حتى القرآن الناس ذل ما تروا لا تقرأوا وشنوه فتستمعوا منهم مش لأن القرآن يعني ما يجوز استماعه لكن القارئ ذاته ليؤثر إنه المساعدين تجلب شنوه المحبة والأطل في, في أهل الأهواء البرض عن طلب هؤلاء هؤلاء الناس بالنسبة للخبر الآخر ذكر عن أبي عيوب قال ما ازداد صاحب وبدع اجتهادا الا ازداد من الله عز وجل فوق دا واصحاب البدع بتلقاهم نشيطين اكتر منك والله لمن تحسينهم هنبع سلم قال ليك يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم يعني البدع دايما عنده اجتهاج شديد والله صاحب عنده اجتهاج اكتر منك انت انت تمسك القراءة انت بتاع بركيا باعي شوية تنعك انت سنعيتك تكفل دا تكون طفالهم رقعتين باعي شوية تكسل اه تفرتك لكن ده ممكن يقول يقول لك اه ياهو ياهو انت تمشي الكلاك لو انت يجي راجع والله ياهو ياهو وان النوم هو العيلة وانشغالين ينقضوا من فوق ليتعد ومن تعد ليتعد ممكن يقول في المساعة دي ساعات ما يكسر فذلك كان يحقي واحدكم صلاة ومعصة وقراة ومعقياتهم ومع فلذلك الشيء اللي بقى القليل في السنة هيوما يتعد بالفدعة يعني انت حتى لو ما عملت السنه ساده احتم من انك ترجع لك شنو البدعه قال السنه ذات الباليه تكون مندوبه يعني احسن تركها يعني هو خير لك من ان ان, أن تبرش له بدعه فتوسم لانه المندوب ما صعب عينه ولا يعقب هذيك احيانا فهمت فبيذكر ايضا بالاشداد الى سفيان الثوري قال البدعه احب الى ابليس من المعصيه دي بتروس من سفيان ولذلك العلماء على قول سفيان قالوا في درجات المعاصي اللي هو البدعه اكبر من الكبيره يعني شوف لكن المناظير بتختلف هسه في ناس بيشوفوا واحد بيشرب سجاير بيشوفوه مجرم كبير جدا ويشوفوه بيشرب خبره برضه مجرم لكن واحد يمارس بدعه اما برب يعاقب ولا يراه انه يجرب مع انه في الميزان الشرعي البدعه اعظم من شرور من العصره فتوى فتوى فتوى سفيان الثوري قيل لماذا قال ان البدعه لا يتااب منها والعاصي يتاب منها وده واقع لما تظوا الان بالدل ميجان بتاع الواقع هتتلقى واحد بتاع بتاع عصره امشي لاي شكرا قال لي اغلت انت السكر ده ما عارف معرام يقول لي يا غالله يتوب علينا الديان الفاتحاب و اللعنى والله اصنعي مقردت يا معروفة الديان الفاتحاب لي يتوب علينا تم تلك واحدة بذنه مقالي في كشكوش تجان ولي كان من له اتوب من الشغلاء الا دي يقول لي اها اتوب اتوب ليه شنو من التجانية يقول لي اتجانية المبقلش اكافر ذاته <تصفيق> هتدي دي ممشكلة بين المشكلة هتدي دي ممشكلة دم انا ما اقول لي يتوب جاب افتكر ان لو خرج منها يموت على الاعمال الخاتمه ولا تعود لي الا بتوبه نصوح حسب قول احمد يعني معقول ده دل... ففق ال... ال... ال... ال... ال... ال... الكلام ده كله بيسكر المصنف في مقام يعني خطوره الزمه البدع في الدين ووصل الحديث في الخبر اخبرنا اخبرنا ابن ابي القاسم الى الى يعني الى عبد العظيم ابن ابي داود قال وكنت في جنازتي حتى وضع عند بعض الصفة فصف الناس قال الزوال ده ميت تحكي مبتدع قال فجاء سفيان يشق الصفوف سفيان ثوري جاء عارف وشارج الصفوف طالعا لصلي في رواية تانى قال حتى ظلمنا انه يريد ان يصلي عليه قال فجاوز الجنازة ولم نصلي عليه الجماعة قال ان سفيان فل عليه يا اهل كده وبروح اهل قلب انه مبتدا وفرتك فاد خلاهم الناس دي احياء واموات في قبر يعني ما تبعد طب واللي ياخذ زول مات ويترحم عليهم الصلاه بتاعه الجنازه ذاته بيصلي على اي واحد اما اشرفت على الجنازه ذاته مبتدا الثلاثه ما بيصلوا على المبتدعين شغلهم كانت البدعه مكفره ولا شنو ولا ما مكفره ما بيصلوا عليه زيرا لامثالي طبعا لو اذا كان البدع مكفره ده مقام بتاع شهم بتاع اتفاق انه لا لا لا يصلي عليه لكن ايام بتكون حتى لسه بمكفره فبيتركه ويصل عليه زيرا لغيره لان بعتلهم ديالهو جه دي ابي جنازه رجل قد قتل نفسه في المسجد وطبعا ده بعد على سؤال خاطب هو ما كافر اظن ده ما كافر لكن بعد على سؤال خاطب قتل نفسه وانتحر فانتنع عن الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم قال صحابة صلوا عندك فلذلك يقول لك القدوة من الناس وعنتم القدوة يعني لأنه من خلالكم تصدر الفتاوى فأنتم شاء الله يقول لك يا غدو هجي صليت عليهم كعبين. انت مبدلوا الناس ذي الكعبين هتجابك شنو انت أكفي للباب وقل ليه ده أصله منابه حي انت بتحاربه ما ممكن تهين عليهم مريض كله ايه ده تعم يعني في ناس الموت ده بنريبهم خلا يعني لما يكون حيين يقللنا عليه وحبه والما يموت يجي يقول لك يا الله يرحمه انت انت الله يرحمه والله يا ده انت في الداخل الله رأي انت في الداخل الله رأي انت في الداخل كنت عارفه زول ده مجرم فالموت ما يخوفك وما في العباء حتى ما في المجامعة لما مات أبو طالب وده يوريك الحكمة ممات أبو طالب الذي نصر الإسلام جاء علي ولده فقال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات قلت له قلت الكلام ده اللي بيعصابها من عم انا قلت لك بقول لي ابوك عقبال وجباد على الشرب يقول لك ده اغوال زين قال ابو ضيف بعد ما هو ده ابو علي وقال له جماعه لو انا ما كلم ما قال له لا دي ما حكمه يا جماعه ما هو كلام قول ده ما اقراوا اخر الكلام ده دي كفت سيجك واحد بيتهني عمل مع قال بايظ متكل عليه مع انك انت ما مخالف ولا اي حاجه طب معاك نص واحد ونص صحيح معاك النص يقولك لا دي ما لها حكمه وطايق هلا انا بعتلم كان هذه مساله غايبه عنه ان عمك الشيخ قد مات وما فقال يساف واري ابان فبي قال له اطيروا تعال لا قال له اشلو وما شاف جنازه سلاماتهم وجمال لا مشي غسلوا ولا مشى يعني في الجنازه بتاعه